باب الرفق والحياء وحسن الخلق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويؤطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه